بديت والبارق بدأ عليك يا طبق الحدى وصوت جاوبها الصدى ما له مدى ما له مدى ما له They didn't tell what it Norge